بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يُوحِي إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سمع لا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وَأَن َّهُتَعَ جَّ رَِّن مَد تَخَذَ صاحِبَ تَ وَلَا وَلَذَا وَأَن النَّبُكَ فِيهِ نَعْلَمُ اللَّهَ شَطَطَا وَأَنَّ ظَنَّنَا أَنَّ تَقُولَ إِنَّ الصُّورَ جِنُّ عَلَى يكفوا وانه كان رجال من الانثيون يذون برجال من الرجال مفزذوا انهم ظنوا كما ظننتم ان يبعث جَدَنَ هَامُ لِيَ اَطْحَرَسَنَ شَدِيدًا وَشُبَابًا وَاَنَّمَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ الصَّمِّ فَمَن الآن يجد له شهابا وصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم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 وَمَن لَّمْ يَسْتَمِعْ لِنَذِيرٍ فَمَن يُغْنِهِ عَن ذِلَّةِ الْبَسَدِ إِلَّا اللَّهُ ۗ